أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّهِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمَنُوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب 117. ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 118. قال إبراهيم ربي الذي يحيي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 أَوْ كَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يَحْيِيهَا ذِى اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ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 يُغْلُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَنٌ شِزْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بأرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطيد فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء وَأَنْثُمَّ <تصفيق> دُعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَةً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وغير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 طَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمْرُوا 129. وإماموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 تِلْكَ حِكْمَةٌ مّن رَّبِّكَ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَن أَنفَقَ تَمَّ مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرَ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 يَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس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 امل البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء او موعظه من ربي فانته فلو ما سلف وامر الى الله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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ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 من لهو فليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن انْتَوْرُ غَوْنٌ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَقْبَلُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أجلي ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاراً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ وَكَتَبُوا وَلَا شَهِيد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 وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ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 وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدير اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ورسله. لا نفرق بين أحد من رسلين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخي الله إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا قصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل الله ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ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 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابِ رَبَّنَا إِنْ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 وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودُ مَا عُرْضَ كَذَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ق للَّذينكَ فرَوسَة قلببونَ وَوتُح شَرونَ إ ج الن قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤجد بنصره من يشاء فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّوَّاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمِ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُل اَغُنُّبْ بِكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ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 والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسعار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائم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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعض ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع فإِن الحَجوكَ فَقُل أَسلَ تُ وَجَّ للِلَّ وَمَن التَّبَعًا وَقَُّذ نَؤُوطُ الكتابََ وَالأُمّينَ أسْلَ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 ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 فِي يَدِ كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخيد إنك على كل شيء قدير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 قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ 124. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 125. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرحتي عاقيد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 يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الْرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وَمَا كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلمنا سفيل المهد وكهل ومن الصالحين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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل عني قد جئتكم بآية من ربكم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 تورات وليحل لكم بعض الذي حظم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَلَكِ لِلْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمفسدين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 124. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعض أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 119. فيما ليس لكم به علم 110. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 111. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما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 وَالدَّالّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَوْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّارِ وَكْفُرُوا آخِرًا وَكْفُرُوا آخِرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِي نَارٍ لَا إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالَ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 ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند هو وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول لل فَسَكُونُوا عِبَادًا لِّلَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ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 وإذ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي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 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَنْ أُوتِيَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ من ربهم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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يُخَفَّفُ عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى أُلئِكَ لَهُم عَذاَابُ لم وَماَالَهُم مِن النَّ صِل أَرضُ بِاللهَّهِ مِنَ الشَّيْ خَانِر وَجين بِسْمِ اللههِ وَحم